يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قال ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق الرازي وابن حنبل وهو شبيه أجرة القرآني تخرم من مروءة الانسان لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا فإن بذ شغلا به الكذاب عجز إرذاق أفاد به الشيخ أبو إسحاق كنا قد بدانا الكلام على هذا الموضوع في درس الماضي وهو حكم من أخذ الأجرة على التحديث وذلك بأن يقول أنا لا أحدثك بحيز من الله إلا إذا دفعت لي كذا أو يشترط على المجلس بمبلغ كذا هذا الذي يتحدث عنه الحافظ العراقي فيقول امر روا باجره يعني يمرر الحديث لغيره باجره مقابل التحديث ذهب الامام اشاق بن راهويا وكذلك الامام الرازي ابو عبد الرحمن محمد بن خاتم الرازي والامام احمد بن حنبل رحمهم الله إلى أنه لا تقبل روايته ويكون ذلك سببًا في قدحه في روايته لأنه شخر أمور الشرع إلى وسيله من وسائل الكفر وكأن رد الروايه هنا لا لمن أجل التشهيق ولا من أجل ارتكاب الناصيه ولكنه من باب خرم المرواة، لأن التحبيثة من أمور الشرع، فمن سخر أمور الشرعية وبشائر الشرعية إلى عرض الدنيا، فإنه إيه ترد روايته وتخرم مروأتها، وهذا معنى قوله تخرم من مرواة الإنسان. قال والذين قالوا بانه لا يجوز له ان ياخذ على روايه الحديث اجرا قاص ذلك على على انهي عن اخذ اجرا على تعليم القران ولذلك قال وهو شبيه اجره القران اي والمانعون الذين قالوا بانه لا تقبر روايه من ياخذ اجره على تعليم الحديث كذلك هذا الحكم نفي على النهي عن اخذ الاجره على تعليم القران وبينوا ان وجه النهي لان فيه خرما للمروءه ولذلك قال تخرم من مروءه الانسان خرم المروءه بمعنى انه فعل ما لا يليق به وفعل ما لا يليق به نحن قلنا ان هناك من شرطي أن يوصف الرجل بأنه عدل، العدالة إن هي هيئة وملكة تحمل صاحبها على التقوى، وشروطها الإسلام والتكليف الذي هو العقل والبلوغ والسلامة من أشباب الفسق وخوار من مرؤى. وضرب العلماء مثلاً لخوار من مرؤى قالوا كتطفي حبة وسرقتي ضفة والأكل في الطرقات والمشي حافيا أو حاشر الرأس ويعتبرون من خوارب المرؤة كذلك أي الأخذ أخذ الأجرة على تعليم الحديث ثم بعد أن بين المذهب الأول وهو رد رواية من يأخذ الأجرة على تعليم الحديث قال لكن أبو نعيم الفضل أخذ وأبو نعيم الفضل بن دوقي هذا شيخ الإمام البخاري وأحد أمة أهل العلم وكان لا يحدث إلا بدينار يشرط أن يدفع له من يسمع منه الحديث دينارا في يحدثه قال لكن أبو أبو نعيم الفضل أخذ وغيره أي وغير أبو نعيم ايضا من اهل العلم كانوا ياخذون اجره على التحديث ترخصا فان نبذ يعني كانوا ياخذون الاجره على سبيل الترخص لكن يقول لكن من نبذ شغله وترك عمله وتفرغ لروايه الحديث بحيث انه محتاج الى من يورث عليه هو واولاده فان مثل هذا رخص له ان ياخذ ليه الاجره الى عندنا نحن ثلاثه اقوال القول الاول المنع مطلقا والقول الثاني الجواز مطلقا والقول الثالث بالتفصيل وهو القول الاخذ عند الحاجه ياخذ اذا كان محتاجا بأن ترك شغله وبأن ينفق مما يحتاج الى ان ينفق على اولاده فله ان ياخذ الاجره اما ان كان مستغنيا فليس له ان يفعل ذلك ولكل حال المساله محل له وهذا الاخر هو اولى لكن ابو نعيم من فضل اخذ وغيره ترخفا فان بد يعني فان ترك شغلا به الكشفو يعني شغلا يتكسب منه من اجل التحديد ومن اجل تعليم الحديث اجيز ارفاقا يعني اذا وشنه على سبيل الترفق به افتاه يعني افتى بهذا القول الاخير وهو الجواز على سبيل الارفاق به اجيز ارفاقا افتاه الشيخ ابو اشحق والمراد بابو اشحق ابو اشحق الشيرازي صاحب كتاب اللمع في اصول الفقه وصاحب كتاب الكتاب الذي شرحه الامام النووي في كتاب المجموع اسمه المهذب وهو ايضا لابن حاتم الشيرازي قال اختلفوا في قبول روايه من اخذ على التحديد اجرا قال فذهب احمد واشحاق وابو حاتم الرازي الى انه لا يقبل ورخص في ذلك آخرون منهم أبو نعيم الفضل بن دكين، شيخ البخاري، وعلي بن عبد العزيز البغوي، فأخذ العيب بعد التحديد. قال ابن الصلاخ، وذلك شبيههم بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه. غير أن في هذا من حيث العرفي خرما للعادة، خرما للمروءة. والظل يشاء بفاعله. الا ان يقترن ذلك بعذر ينسي ذلك عنه كملي ما حدثني به الشيخ ابو المظفر عن ابيه الحافظ ابي سعيد الشمعاني ان ابي الفضل محمد بن نافع ذكر ان ابي الحسين ابن النقور فعل ذلك لان الشيخ ابي اسحاق الشيرازي افتاه بجواز اخذ الاجره على التحديث لان اصحاب الحديد كانوا يمنعونه من الكسب لعياله فكانه رخص ذلك في ذلك يقول الحافظ العراقي في قوله يخرم من مروءه الانسان اي اخذ اجره على التحديدي لا على القران فعلى هذا يكون يخرم خبرا بعد خبره فكما قال يعني في قوله ايش ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبل وهو شبيه اجره القراني يخرم من مروئه فقوله لا يقبل ويخرم بالمروئه الايه الانشاء قلنا قال رحمه الله ورد ذو تشاهل في الحمل كالنوم والاداء كلام اصلي او قبل التلقين او قد وصفه بالمنكرات كثرة أو عرفة أو قبل التلقين أو قد وقف أثفاً بالمنكرات كثرة أو عرفة بكثرة السهوى وما حدث من أصل صحيح فهو رد ثم إن بين بين له غلطه فما رجع ثقف عندهم حديثه جماعه كذا الحميدي نا ابن حنبل وابن المبارك راوا في العمل قالوا فيه نظر نعم اذا كان عنادا منه ما ينكروا هذه مثل اخرى يشير اليها الحافظ العراقي وهي ان اهل العصر ردوا روايه خمسه انواع من الروايات ردوا روايه من يتشاهل في حال الحمل يعني عند سماع الحديث بان ينام او يشتغل بغير ما يدرس كما ينسخ كتابا او يقرا في كتاب اخر فانهم يرون ان هذا لم يتحمل ولا يتلقى لانه مشغول بغير ذلك العلم كنومي والادا كذلك من حدث من غير اصل اذا لم يكن حاضرا لحديثه واخذ يحدث من غير اصل في يده او في يد غيره ايضا يقولون ان هذا التحديث لا يقبل وان من تحمل على ذلك الحار روايته مردوده او قبل التلقين يعني من كان يلقن فيتلقن هذا أيضا يرد العلماء حديثه أو قد وصف بالمنكرات يعني وصف بكثرة المنكرات فيما يروي لأن وصفه بكثرة المنكرات دليل على عدم حفظه الحديث بالمنكرات كثرة المنكرات جنا من ناكير فيما يروي يخالف غيره مخالفات ايه كبيره او يريد بكثره الشهوه فيما يحدذ به كل ذلك لا يقبل خبره وما حدث من اصل صريح وما حدث من اصل صريح فهو رد يعني من كانت هذه أحواله هو إن حدث من أصل صغير فإننا لا نقبل روايته ثم إن بُين له غلطه رجل يحدث من أصل صغير ويخطئ فيه وبيّن له غلطه ومع ذلك أشر على خطئه ولم يرجع فهذا أيضا سقط عندهم حديثه أجمع فقوله جمع يعني كل حديثه فذا الحميدي يعني وهذا القول قاله الحميدي والامام احمد وابو عبد الله بن مبارك راوا في العمل يرون ان من كان هذا حاله لا يقبلون روايته ومن بوين له غلطه وفضح له واصر فانهم يردون شاعر حديثه رأوا بالعمل قال وفيه نظر يقول الامام الحافظ العراقي معلقا على ما نظم اي ورد روايه من اولف بالشاهلي بشأن الحديد وتحمله كمن ينام هو او شيخه في حاله السماع ولا يبالي بالراوي وكذلك رد روايه من عرف بالتساهل في حاله الاداء للحديث كان يؤدي لا من اصل صريح مقابل على اصله او اصل شيخه على ما شائته هذا الثاني قال وكذا رد روايه من عرف بقبول التلقين للحديث والتسقيم في الحديث ان يقال له قل حدثنا فلان عن فلان فقل حدثني فلان عن فلان يعني يكرر ما يلقى اليه وهو ان يلقن الشيء فيحدث به من غير ان يعلم انه من حديدي كموش ابن دينار ونحوه ضرب مثلا بموشد ابن دينار وهذا في الحديث الذي أو لقنه او لقطنه لما قيل له ايه من جزر الصلاهه بالليل با وجهه بالله كما شبه دينار نحوه وكذا رد حديث من كثرة المناكير والشواذ في حديثه وهذا النوع الرادع كما قال شعبة لا يجيك الحديث الشاذ الا من الرجل الشاذ وهذا معنى قوله او وصفها بالمنكرات كثرة وقيل له ايضا ما الذي نترك الروايه عنه قال اذا كثر قال المعروف من الروايه ما لا يعرف بكثره من حديثه واكثر الغلطه يعني من عرف عنه اشاد او من كثرت عليه الروايات غير المعروفه او كثر غلطه وكذلك رد روايه من عرف بكثره الشهوه في رواياته اذا لم يحدد من اصل صحيح فإن هذا القول كله نقله الحافظ العراقي عن ابن الصلاح. يقول الحافظ العراقي: فقولي وما حدث من أصل هو في موضوع الحال، أي ورد حديث من عرف بكدرة السهو ذي حال كونه ما حدث من أصل صحيح. أما إذا حدث من أصل صحيحين، فهذا تقبل أي روايته. اما اذا حدث من اصل صريح فالشماع صريح واين عرف بكثره الشهوه لان الاعتماد حينئذ على الاصل لا على ايه لا على حظه قال الامام الشافعي رحمه الله في الرساله يعني في كتابه الذي الفه وسماه الرساله وهو من اوائل ما الف في علم اصول الفقه قال من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له اقل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من اكثر الغلطه في الشهادات لم تقبل شهادته فكانه قاس او سوى بين الروايه والشهاده وقولي فهو رد اي مردود وأما من أصر على غلطه بعض البيان بين له خلط غلطه وأشرى قال فورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبال والحميدي وغيرهم رحمهم الله أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع فلم يرجع عنه واصر على روايه ذلك الحديث شقطت رواياته اي كلها ولم يكتب عنه قال ابن الصلاح وفي هذا نظر يعني كانه يرى غير ما راى الامام احمد والحميدي وابن المبارك قال وفي هذا نظره وهو غير مستنكر اذا ظهر ان ذلك منه على جهه العناد فكاننا نحن نرد روايته من باب النكال به لان ما يرويه يحتمل انه على الصواب احتمال انه على الصواب فيما عدا ما افر على خطئه والخطا والاصل اننا نرد الغلط ونقبل الايه لكن كاننا اخذناه على اناده ولذلك قال لذا وهر ان ذلك منه علاج الى العناد او محوذاه وقال ابن مهدي لشعبا ما الذي تترك الروايه عنه قال اذا تمادى في غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم وقال ابن حدبان ان بين له خطاه وعلم فلن يرجع عنه وتمادى في ذلك كان كذابا بعلم صريح وعند ابي ترد روايته ثم ختم هذا الباب بقوله انما ذكره اهل العلم في مساله من تقبل روايته ومن ترد هذا كان في اول الامر وفي الازمان المتقدمه التي كان الناس يعتمدون فيها اعتمادا اساسيا على الروايه اما بعد ان استقرت الكتب وعرفت الاحاديث وجمعت وا اصبحت معروفه كانه يكتفى ب سلامه ما يروى لان الغرض في الايام الاخيره من الروايه انما هو المحافظه على الاسناد الذي هو خصوصيه من خصائص هذه الامه الاسلاميه فلذلك قال واعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الامور لعشرها بل يكفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل اللي هو العدل غير الفاعل بشكل ظاهرا يعني لا يكون مرتكبا لاشغاب الفسق في الظاهر يعني نكتبه بالعداله الظاهره وفي الضبطي لان يثبت ما رواه بخط مؤثمن وانه يروي من اصل وافقه لاصل شيخه ثمانه الشبقاء بنو ذلك البيهقي فلقد اعلى الشماعه لكشلفلي السند يقول الحافظ واعرض في هذه الدهور عن اجتماع هذه الامور يعني التي مرت بنا فيما ما في شروط من تقبل روايته ومن ترد لعشرها لانه اصبح من الصعوبه تطبيق ولا نجد من يمكن ان يطبق عليه تلك الشروط بل يكتب في قبول الروايه بالعاقل اذا ده من جمر بن الصلاه من جمن الحافظ الاراقي بل يكفى بالعاقل المسلم غير الفاعل للجست ظاهرا فقط بالضبط يعني هذا في العداله ويكفى في الضبط بان يثبت ما رواه بخط المؤتمن يعني ان يكون الكتاب الذي يروي منه معلوم معروف وانه تشح نسبته الى مؤلفه وانه يروي من اصل وافقا يعني موافقا لاصل شيخه كما قد سبقا بحيث لا يكون مخالفا لمذهب الشيخ لنحو ذات البيهقي فلقد آل الشماء يعني اصبح اليوم الغرب من الروايه هو تشلسل الشندي لان هذا اصبح من خصائص هذه الامه يقول الحافظ العراقي شارحا لما نظماه قال أعرَب الناس في هذه العصور المتأخرة أن اعتبار مجموع هذه الشروط لأسرها وتعذر الوفاء بها، فيكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلماً بالغاً عاطلاً غير متظاهر بالفِص، وما يحرم المرؤى على ما تقدم، ويكتفى في اشتراط بُط الرأي بوجود شماعه مثبتاً بخط شقة غير متهم، يعني أنه في كان جرأة العادة أن تلاميذ إذا سمعوا كتاباً من شيف في آخر المجلس يكتبون أنه سمع هذا الجزء فلان وفلان وفلان, وفلان ويسمون أش... يكتبون أسماءهم. يقول نحن يكفينا أن يذكر اسم هذا التلميذ في هذا السماع حتى يكون الشنود مطفلاً. وأما اليوم فغالب كتبنا فإنما هي وجدة. وليست ايه لما تشتري الكتاب والشراء وشراء الكتاب هو من باب الوجابه لا من باب الايه لا من باب لا انك تكتبه ولا تنسخه ولا كذا بل بنينا به ما هو اتم من ذلك ان هذه الكتب المطبوعه الخطا فيها ايه يا امه ولولا ان الطبعات تختلف ف تظهر التصويبات لا في تفسر خطأه. قال: ويأتي في الشطراتي ضبط الراوي بوجود خمائهه مثبتا بخطه قط غير متهمين، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. قال وقَسَّبَ إلَى نَحْو ذَلِكَ الْبَيَّاقِ. لَمَّا ذَكَرَ تَوَسَّعَ مَنْ تَوَسَّعَ فِي السَّمَاءِ مِنْ بَعْضٍ وَحْدِهِ زَمَانِهِ الَّذِينَ لَا يَحْفَظُونَ حَدِيدَهُمْ ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرا عليهم بعد ان تكون القراءه عليهم من اصل سماعهم ولذلك لتدوين الاحاديث بالجوامع التي جمعها ائمه الحديث قال من جاء به حديث لا يوجد عند جميعهم لن يقبل منه ومن جاء بحديث معروف عندهم ف الذي يرويه لا يتفرد بروايته والحجه قائمه بحديثي بحديثي بروايه غيري والقصد من روايته والثناء منه ان اشير الحديث متسلسلا بحدثنا واخبرنا وتبقى هذه الكرامه التي خففت بها هذه الامه شرفا لنبينا صلى الله عليه واله وسلم ولذلك قال السلف في, في جزء له جمعه في شرط القراءة أن الشيوخ الذين لا يعرفون قديسهم لا يعتمد في روايتهم على الثقة المقيّد عنهم لا عليهم وأن هذا كله توصل من الخفاظ إلى عرض الأسانيد إذ ليس من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة ولو لا رخصة العلماء. لما جاز في الكتابه عنهم ولا الروايه الا عن قوم منهم دون اخرين انتهى يعني كلام الامام السلفي قال وهذا هو الذي استقر عليه العمل قال الذهبي في مقدمه كتابه الميزان والمراد به كتابه المسمى بميزان الاعتدال في نقد الرجال العنده في زماننا ليس على الروا بل على المحدثين والمقيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم يضبط اسماء السامعين قال ثم من المعلوم انه لا بد لصون الراوي ولا بد لصون الراوي وستره لانه هو ما جمعه مفصلا الين اجرى الشيوخ يعتمدون في مروياتهم على الاجازه والاجازه في روايه في الجمله يقول الشيخ لتلاميذه اجلس في كل مرويات وهو يتلقى مروياته بالاجازه وهكذا يعني ان هذا مسجل ضمن طلاب العلم في لانه من من اشرد فقد احال ومن ارسل فقد تكفل فما دام ذكر لك الشنذ فليس لك ان تعترف يقول الامام او الحافظ الشيخ زكريا رحمه الله قالوا مروا الحديث باجرة او نحوها كجعالة فالجعالة يعني ايه يقول له طلاب او كذا ان حدثتنا بكتاب كذا نعطيك كذا جعالة فجعالة لم يقبل روايته اشراق بن ابراهيم المعروف بن راهويه وابو حاتم الرازي والامام احمد بن حنبل وهو ايضا ماخوذ على ذلك شريحه اجره معلم القران ونحوه بالجواز وعدمه الا ان العاده ثم جاريه بالاخذ من غير خرم مروئه والاخذ هنا يخرم هيا ينتصر من مروئه الانسان الاخر لذلك قد شاع بين اهل الحديث رداءه ذلك وتنزيه العرض عن النظر اليه ولاشاعه الظن بفاعله قال لكن لكن الحافظ ابو نعيم الفضل بن دوكين شيخ البخاري اخذ عيوبا عن التحديث وكذا اخذه غيره كعصفان شيخ البخاري ايضا ترخص للحاجه فقد قال علي بن حشرم سمعت ابو نعيم يقول ان امنني على الاخذ وفي بيتي 13 مسجا وما فيه رهيف ومنهم من جوز الأخذ بغير طلب ومنهم من كان يأخذ من الأغنياء فقط وما قل ما مر من كور الأخذ خارما للمروءة إذا لم يقترن بعذر من فقر وعدم كسب فإن كان ذا كسب ولكن نبذه أي ألقى شغلا به لشغله بالتقدير الكسب لنفسه وعياله أجز أنت له الأخذ يرفاقا به في معيشته عوضا عما فاته من الكسب فقد افسده ايد جواز الاخذ الشيخ ابو اسحاق الشيرازي لما ساله ابو الحسين بن النطور لكون اصحاب الحديث ثاني ينعونه من الكسب فكان ياخذ كفايته قال ورد عند المحدثين ذو تشاهل في الحمل أي التحمل للحديث كالمتحمل حال النوم الواقع منه أو من شيخه ورد أيضا ذو تشاهر حال في الأداء أي في التحديد لا من أصل أي كالمؤدي لا من أصل صحيح والحالة أنه أو القارئ أو بعض الشامعين غير حافظ على ما يأتي في بابه. اي ورد ايضا روايه من قبل التلقيد في الحديث بان يلقن الشاي فيحدث به بان يلقن الشياء فيحدث به من غير ان يعلم انه من حديثي ولو مره قال ك موسى بن دينار حين لقنه حفص بن غياث فقال له حدثتك عائشه بنت طلحه ان عائشه بكذا وكذا فقال حدثتني عنها به يعني ردد كلامه وهو غير متأثر من أنه من حديثه قال وقال له حدثك القاسم بن محمد عن عائشة بمثله فقال حدثني عنها بمثله وذلك لذلله على مجازفته وعدم تشبته أو من قد وصف من الأئمة به من قد وصف من الأئمة برواية المنكرات أو الشوافي كثرة أي حالة كون هاذك كثرة ولم يميزها أو هرفا بكثرة الشهوى أو الغلطي في روايته والحالة أنه ما خده من أصل صحيح بل من حفظه أو من أصل غير صحيح فهو أي المتصف بشيء من ذلك رد أي مردود عندهم لأن التصاب بذلك يخرم الثقه بالراوي وضبطه وهذا تاكيد وايضاح لما قبله اما من لم تكثر مناكيره وشواذه او ميزها او حدث مع التصابه بكثره السهو او الغلط من اصل صحيح فلا يرد اي خبره ثم ان بويره قال بضم أوله وتشديد ثانيه وإشكان نوني إن بُيِّن مُدغمة في لام له أي للراوي الذي شاه أو غلطاه ولو مرة غلطه يعني بُيِّن له غلطه أو شهه فما رجع عنه بل أفرى سقط عندهم أي المحدثين حديثه جمع أي حديثه احاديث جميعها وهذا شامل لقوله كذا عبد الله بن الزبير الحميدي مع احمد بن حنبل وابن المبارك عبد الله المروزي راوا اشقاط حديثه بذلك في العمل احتجاجا وروايه حتى تركوا الكتابه عنه قال ابن الصلاح وفيه نظر لأنه ربما لم نعتقد شق ما قيل له. قال نعم إذا كان عدم رجوعه عنادا منه لا حدة له فيه ولا طعن فقل ما ينكر ذا أي القول بشقوق حديثه وعدم الكتابة عنه يعني هذا لا ينكر. قال وقد قال ابن مهدي للشعبة. من الذي تترك الروايه عن قال الا تمادى في غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافي او رجل يتهم بالكذب قال وذكر نحو ابن حدبان قال واعرضوا اي المحدثون وغيرهم في هذه الظهور المتاخره على اعتبار اجتماع هذه الامور السابقه الشروط من تقبل روايته لعشرها او تعذر الوفاء بها بل يكتفى في الروايه عنه بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل لفسق ولما يخرم المروه ظاهرا بان يكون مشهور الحال ويكتفي في شروط اشتراط الضبط قال فمن جاء يوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ومن جاء بحديث معروف عندهم، فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، فلقد آل الشماع منه والرواية عنه الآن لتشسل السند، أي إلى أن يبقى الحديث مسلسلاً بحدثنا وأخبرنا لتبقى هذه الكرامة. التي خُصَّت بها هذه الأمة التي خُصَّت بها هذه الأمة شرفا لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم قال وشبق البيهقي الى نحو قوله شيخه الحاكم ولحوه قال الشلبي وقال الذهبي العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمقيدين الذين عرفت عدالتهم وشقهم في ضبط اسماء السامعين والحاصل انه لما كان الغرض اولا معرفه التعديل والتجريح والتفاوت في الحفظ والادقان يتوصل بذلك الى الى التصحيح والتحسين والتضعيف شدد الاستنائي في التشروح ولما كان الغرض اخرا الاقتصار على مجرد وجود شلشله الشرج دف يما ذكر قال وربما هذا القول يعني الناشر انتهى بحمد الله وحسن عونه الثلث الاول من كتاب شرحي ألفيه العراقي ويليه الثلث الثاني اوله مراتب الجرح والتعديل والله سبحانه وتعالى